124. ثم دنا فتدلا 125. فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى 127. ما كذب الفؤاد ما رأى 128. أفتمارونه على ما يرى 129. ولقد رآه نزلة أخرى 120. سدرة 111. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغى البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى 114. أفرأيتم اللات والعزى 115. ومنات الثالثة الأخرى 116. ألكم الذكر وله تلك إذا قسمة ضيزى.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 ما تمنا فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أي الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 111. ومنون لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يهني من الحق شيئا 114. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم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 إلا لَمَن شَاءَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أعلم بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ عِندَهُ نُطْفَةٌ وَإِذْ أَنْتُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ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 وقوم نوحي من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من شفاء اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله وعبدو